ف ي ض ا ع ف ه له النابلسي للعلوم ا ل م م ؤ ن ا ت ي س ع ن و ل ه م ي ن ه م وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ذلك هو الفوز ا ل ع ظ ي م قالوا ل م ن ا ف ق و ن و ا ل م ن ا ف ق ا ت ل ل ذ ي ن آ م ن و ا ظ ر و ن ا ن ق ت ب س من نوركم ق ي ل ا ر ج ع و وراء ا ف ل ت موسوعه س نورا فضرب بينهم ب ر ب النابلسي ب باطنه ا فيه ر وظاهره ح م م ة ه للعلوم ا ل و ا س ل ى و ل ك ن ا م فتنتم أ ن ه و موسوعه ب ا ل ب ا ب ه ف ي ه ا ل ر ح م ة و ظ ا ه ه ر م ن ق الاسلاميه ل م ن و م و ع ك م ه ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ت ت ر ب ص و الاسلاميه أ م ن ي حَتَّى ء أ ر ا ل وَغَرَّكُمْ م و ي و م ل ا يؤخذ منكم فدية منكم و ل ا م ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ا ل ا س م ا م ا ر هي م و ل الم ك م وبئس ص ي ر ألم ي أ ن ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا ت خ ش م ق ل و ب ه م ل ذ ك ر ا ل ل س ي ل ل ع ل آ م ن و ا أن ت خ ش ا ق ل و ب ه م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 الله يحيي الأرض بعد م و ت ه ا قد ب ي ن ا لكم ا ل آ ي ا ت ل ع ل ك م الاسلاميه ا ل موسوعه أ ق قرضا ر ض و ا الله ح ن ا ي ف ل م ولهم أجر كريم و أجر النابلسي ذ ي آ م ن و ا ل ه و ر ل ه للعلوم ا ل ا عند س ل ا م ل ه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 أ ص ح ا ب الجحيم